استوديو المعتصم الرقمي يقدم أبيات رثاء في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سليمان الطيار أبو فهد من كلمات الشاعر أبو سامي الطيار ومن أداء ياسر الخنين قلت خاف الحزن عن قولة جزوع وما ليب خنقات عبرات اقتدار ما يفيد الحزن مع كثرة دموع وما ليب تقدير مولانا جمعها ولا كل النور وظلام الدنيا يا كني واضطر ما تمن حبك بين الضلال أحمد المعروف طيب أهوى الوقار حلي حزنه بالقرايب والربوع فقدي مثله من مصايبنا الكبار بل وصل معروف إلى العالم فزور قدمت أهل الناس له رمز وشعار بسرة الطيار إله نور سطوع لجلها ما فيه عذر وإعتذار ما يغاض ويفرح بشوف الجموع وانبدا لازم فلا يقر له قرار اسألك يا رب للدعوى تغفر اذنوباه ويسكن خير دار وتجعله في جنتك ربي يسوع في بساتنا ويقطف لا الثمار في بساتنا ويقطف لا الثمار